وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَنبَتْنَا بِهِ مِن كُلِّ زَوْجٍ كَرِيمٍ هذا خَلْقُ اللَّهِ فَأَرُونِي ماذا خَلَقَ الَّذِينَ مِن دُونِهِ بَلِ الظَّالِمُونَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ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 إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يُولِجُ اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَيُولِجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ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 لَْ تَرَ أن الفُلكَتَجرِي فِي البَحرِ بِنِعممَةِ اللههِ لُورَكُم مِن آياتِ إ فيِي ذَلِكَ لآيات لِكُل لِصَارٍ شَكُور وَإذاَا غَشِيَهُم موجم كَظّول لِدَعَو اللهَّه مُخْلِصينَ لَ الددينين.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 الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم مَا في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير